في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره النحل في الكلام على قوله تعالى فإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل الآية وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما الآية وقوله في هذه الآية الكريمة قرآنا انتصب على الحال وهي حال مؤكدة والحال في الحقيقة هو عربيا وقرآنا توطئة له وقيل انتصب على المدح وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عربيا أي لأنه بلسان عربي كما قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال تعالى في أول سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال في أول الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال في طاها وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وقال تعالى في فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وقال تعالى في الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الآية وقال تعالى في الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق إلى غير ذلك من الآيات وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلالة لا ينكرها إلا مكابر قوله تعالى والذي جاء بالصدق الآية أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين بدليل قوله بعده أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى في آية الزمر هذه والذي جاء بالصدق الآية وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي الذين استوقدوا بدليل قوله بعده ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وقوله فيها أيضا كالذي ينفق ما له رئاء الناس أي كالذين ينفقون بدليل قوله بعده لا يقدرون على شيء مما كسبوا الآية. وقوله تعالى في التوبة وخضتم كالذي خاضوا على القول بأن الذي موصولة لا مصدرية ونظيره من كلام العرب قول أشهب ابن رميله وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي وقول عديل بن الفرخ العجلي فبت أساق القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشد وقول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون الآية وقوله تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون قد قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ولنجزيّنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وعسى أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.